و هو خروج الدم من ا ل أ ن ف و لا من دم يعني يخرج من البدن و لا من قيح يسيل من الجسد هذه لا يتوضا منها لماذا لماذا لا يتوضا منها نعم لا لعدم الدليل لعدم الدليل الذي يدل على وجوب الوضوء من هذه ا ل أ م و ر لا من الرعاف و لا من ا ل دم الذي يخرج من البدن و لا من القيح الذي يسيل من الجسد ولا ي ت و ض أ إ ل ا من حدث يخرج من السبيلين من الذكر بول أ و مذي أ و مني أ و دبر غائط أ و ريح او ما ش ب ه ذلك او نوم ثقيل مستغرق على ما تقدم وهذا ر أ ي ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى أ ن الخارج من الجسد من غير السبيلين لا ي ن ق ض الوضوء لعدم د ر ي ع ذلك والمعروف عند ا ل ح ن ا ب ل ة أ ن الخارج الفاحش النجس من البدن ينقض الوضوء قياسا على البول والغائط وعنده أ ن هذه ا ل أ م ر نجسه فتنقض الوضوء قياسا على البول والغائط يقول حدثني عن مالك عن نافع ان ابن عمر كان ينام جالسه ثم يصلي ولا يتوضا ل أ ن النوم بذاته ليس بحدث و إ ن م ا هو أ ب ا ظنه الحدث والجالس غير المستغرق في نومه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 نبينا محمد وعلى اله وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء قال الامام يحيى, يحيى باب ن يحيى ب الطهور للوضوء عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن س ل م ة من آ ل بن ا ل أ ز ر ق عن ا ل م غ ي ر ة بن أ ب ي ب ر د ة وهو من بني عبد الدار أ ن ه سمع ابا ه ر ي ر ة يقول جاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضانا به عطشنا افنتوضا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته عن مالك عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عن ح م ي د ة بنت أ ب ي ع ب ي د ة بن فروه عن خالتها ك ب ش ة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أ ب ي ق ت ا د ة الانصاري أ ن ه ا أ خ ب ر ت ه ا أ ن أ ب ا ق ت ا د ة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت ه ر ة لتشرب منه ف أ ص غ ى لها ا ل إ ن ا ء حتى شربت قالت كبشة فراني أنظروا إليه ف قالت ع ج ب ابنة ي يا أخي ن قالت فقلت نعم فقال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن ا ليست م ن ج س إ ن م ا هي من الطوافين عليكم أ و الطوافات قال مالك لا ب أ س به إ ل ا أ ن يرى على فمها ن ج ا س ة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م بن الحارث التيمي عن يحيى عن ا بن عبد الرحمن بن حاطب أ ن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمر بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال فإنا نافع يقول الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا عمالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان على عمر عن عمر نرد وترد بن عبد بن أن إ ن كان الرجال والنساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ي ت و ض ع و ن جميعا الحمد العالمين الله وبارك النبينا قال رحمه الله تعالى باب الطهور للوضوء الطهور للوضوء يعني اشتراط طهارة ما يتوضأ به اشتراط طهارة ما لله وصلى وسلم على ورسول على آله للوضوء للوضوء محمد وصحبه رحمه أجمعين عبده به رب يعني يتوضأ يتوضأ قال حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن س ل م ة من آ ل بن ا ل أ ز ر ق عن المغيره بن أ ب ي ب ر د ة ومن بني عبد الدار أ ن ه سمع أ ب ا هريره يقول الحديث الكلام فيه ل أ ه ل العلم كثير وله طرق يشد بعضها بعضا فهو صحيح سعيد بن س ل م ة مجهول عند أ ه ل العلم لكنه متابع و مثل ما ذكرت الكلام في الحديث كثير وله طرق وعلى كل حال الحديث متلقى بالقبول عند ا ل أ ئ م ة وصححه جم من اهل العلم وابن حجر وغيره ق ر ر و ن ان تلقي ا ل أ م ة للخبر بالقبول أ ق و ى من مجرد كثره الطرق وهذا متلقى بالقبول و ه مصحح بمجموع طرقه و ونص على صحته جمع من أ ه ل العلم سمع ابا ه ر ي ر ة يقول جاء رجل هذا الرجل من بني مدلج اختلف في اسمه فقيل عبد الله وقيل الفراسي وقيل العركي لفظ ا ل ن س ب ة والعركي الملاح م ل ا ح قائد ا ل س ف ي ن ة وهذا و ص ف ليس بعلم ع ل ك ن ل حال هذا قائد ا ل س ف ي ن ة يحتاج إ ل ى ركوب البحر و يحتاج مع ذلك إ ل ى ما يتوضا به جاء هذا إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ف س أ ل ه قائلا إ ن ا نركب البحر و نحمل معنا القليل من الماء قليل من الماء الصالح للاستعمال ل ل أ ك ل و الشرب ف إ ن توضانا به عطشنا ل أ ن ه قليل أ ف ن ت و ض أ به يعني بماء البحر هو المسؤول عنه ويحتمل أ ن يكون السؤال أ ف ن ت و ض أ بهذا الماء القليل ولو عطشنا لكن مجموع الروايات تدل على أ ن السؤال عن ماء البحر والجواب أ ي ض ا صريح ب ا ل د ل ا ل ة عليه سبب الاستشكال عنده ماء كثير بحر فكيف ي س أ ل عن ا و ض و ء به سبب الاستشكال ماء البحر ماء متغير متغير ا ل ط ع م متغير الريح بسبب ك ث ر ة ما يموت فيه من ما يعيش فيه فهم ي س أ ل و ن يستشكلون وشفاء العيد السؤال والمراد بالماء الذي المراد بالبحر الذي يعود عليه الضمير هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه السؤال عن البحر فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول عن البحر هو الطهور ماؤه إ ذ ن البحر هو الماء الكثير ا ل م س ت ب ف ر او مكان هذا الماء نعم مكان لماذا لا نقول هو الماء نعم نعم ل أ ن ه قال هو الطهور ماء و لا نستطيع أ ن نقول الماء هو الطهور ماء إ ن م ا نقول المكان هذا المكان الواسع الكبير الظرف لهذا الماء هو الطهور الماء الموجود ا ا ء ل م فيه الطهور م ا ء ه الطهور ص ي غ ة م ب ا ل غ ة تختلف عن اسم الفاعل طاهر و تشتمل من المعنى قدر زائد على ما يشتمل عليه اسم الفاعل يعني إ ذ ا قلنا فلان صادق هل هو مثل قولنا فلان صدوق نعم لا صدوق أ ب ل غ من صادق وطهور أ ب ل غ من طاهر وهذه ا ل م ب ا ل غ ة تحمل قدرا زائدا من ا ل د ل ا ل ة فعند ا ل أ ك ث ر أ ن الطهور يختلف عن الطاهر فالطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره بخلاف الطاهر و لذا يقسمون الماء إ ل ى ثلاثه اقسام طهور و طاهر و نجس و من أ ه ل العلم يرى أ ن الطهور و الطاهر معنى ا واحد و لا فرق و هو المعروف عند ا ل م ا ل ك ي ة و يختاره شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله و م ن المعروف عند ا ل ش ا ف ع ي ة و الحنابله و غيرهم أ ن الماء أ ق س ا م الطاهر طاهر في نفسه الماء المستعمل على ما س ي أ ت ي في رفع حدث في رفع حدث وهذه نحتاجها لبيان اللفظ الذي معنا ماء مستعمل في رفع حدث طهور ل طاهر نعم طاهر استعم ل م ر ه مرتين ثلاث أ ر ب ع ه خمس ع ش ر نعم طاهر يرفع حدث الماء ف ع ح د ث ما يرفع حدث عند قول الأكثر على قول اكثر ل أ عند ا ل م ا ل ك ي ة مدام ما تغير يرفع ما تغير في ا ل ج ا ح سيرفع البغوي في شرح ا ل س ن ة يقرر أ ن ص ي غ ة ا ل م ب ا ل غ ة طهور تجعل ما تكرر منه التطهير هو المستحق لهذه ا ل م ب ا ل غ ة نعم هو رفع أ ح د ى ح د فهو مطهر طهر أ ك ث ر من مره فهو مستحق لهذه ا ل م ب ا ل غ ة يعني عكس ما يقوله إ م ا م ه الشافعي و ما يقوله ا ل ح ن ا ب ل ة و غيره كلامه وجيه ولا ليس بوجهيه اي اذا نظرنا إ ل ى ا ل ص ي غ ة و ي ص ي غ ة م ب ا ل غ ة و هذا الماء استعمل مرارا فطهر المتوضي المحدث طهر أ ك ث ر من محدث وجيه و ج ه كلامه ليس بوجهيه لكن إ ذ ا نظرنا إ ل ى ح ق ي ق ة الحال و جئنا بانا أ ي ن أ ح د ه م ا مستعمل مرارا و الثاني ما استعمل أ ص ل ا أ ي ما أ ي ن أ ن ظ ف هذا الذي استعمل مرارا أ و الذي مستعمل أ ص ل ا إ ذ ن كلام البغي و و ج ي و ليس بوجهه نعم دعنا من البحر ا ل آ ن هو يقول الطهور ما تكرر منه التطهير من أ ج ل أ ن يستحق ا ل ص ي غ ة من أ ج ل أ ن يستحق ص ي غ ة ا ل م ب ا ل غ ة ما تغير أ ص ل ا ما تغير البته لكن مجرد الاستعمال الا يؤثر في ا ل م ا ء لان ا م س أ ل ة كون ه يرفع أ و ما يرفع المساله ث ا ن ي ة لكن هو يقول هو باستحقاق الوصف أ و لا الذي تكرر م ن ا ل ت ط ه ي ق يعني ا ل آ ن عندنا صدوق صدوق ص ي غ ة ا ل ف ا ل او صادق عندنا الصيغه ا ل م ج ر د اسم الفاعل و من تكرر منه التصديق يعني من لازم الصدق في جده و هزله هذا يستحق الوصف ب أ ن ه ص ا د ق لكن لو صدق م ر ة و ا ح د ة قلت أ ن ه صادق إ ذ ا قالك جاء زيد ثم طابق خبره الواقع و لو كان من أ ك ذ ب الناس قلت عنه أ ن ه صادق يعني في هذا الخبر نعم ك ن الذي يسمع كلام البغوي مثلا أ ل ا يرجح قول مالك في أ ن المستعمل يرفع الحدث بل يزيد على ذلك فيرى أ ن الماء المستعمل أ ق و ى في رفع الحدث من غير المستعمل ل أ ن ه لا يستحق هذه ا ل ص ي غ ة إ ل ا إ ذ ا تكرر منه التطبيق و ا ض حلما و هذا لكن إ ذ ا نظرنا إ ل ى ا ل م س أ ل ة مجرده دعونا من ا ل ص ي غ ة جئنا ب إ ن ا ء مستعمل مرارا هو ماء غير مستعمل ا ل ب ت بكر أ ي ا ل م ا ء أ ي ن أنظف هل انظف ل لم يستعمل البتاة أ فهو باستحقاق الاسم أ و ل ى إ ذ ن كيف نقول كيف ن... الماء غير المستعمل نقول طهور والماء المستعمل نقول طاهر نعم اذا لا فرق بين طاهر وطهور ل أ ن عندنا ماء نظيف ما استعمل البته وهذا كافي ف ي ر ف ع الحدث و إ ز ا ل ة النجس وهو طهور وعندنا ماء مساو له في ا ل ن ظ ا ف ة و أ ض ف ت عليه قدرا زائدا من المنظفات كالصابون و نحو أ ي ه م ا أ و ل ى باسم الطهور ا لما ل ي أ ض ي ف اليه شيء و لو كان ما أ ض ي ف إ ل ي ه نعم أ ق و ى في التطهير و لذا بعضهم يرى و ه ذ ان يؤيد مذهب ح ف ي أن الوضوء بالنبيذ أ ف ض ل من الوضوء بالماء العادي لماذا ل أ ن النبيذ فيه مواد كحوليه مطهره لا شك أ ن الماء الباقي على خلقه ت هو ا ل أ ص ل في ط ه ا ر ه بشقيها في رفع الحدث و إ ز ا ل ة ا ل خ ط ر الباقي على خلقه ت هو ا ل أ ف ض ل والنزاع في الماء المستعمل ي أ ت ي في شرح حديث لا يقول أ ن أ ح د ك م الماء الدائم ثم يغتسل منه والوضوء بفضل ا ل م ر أ ة و غيرها من الاحاديث التي لها ارتباط به على كل حال نعود إ ل ى الحديث و نقرر ثانيا ً أ ن الماء غير المستعمل الباقي على خ ل ق ت ه ب أ و ص ا ف ه أ ك م ل بالتطهير من المستعمل بلا شك ل أ ن الاستعمال لن يزيده ط ه ا ر ة لن يزيده طهاره ف ا ل ط ه ا ر ة هل هي وصف ذاتي او وصف متعدي يعني هل هي وصف ذات أ و وصف فعل متعدي لا وصف ذاتي للماء أ و متعدي بمعنى ما يتعدى اثره ما فهمته قصد اول ما استطعت ف ه م نعم لا أ ن ا أ ق ص د هل الطهور ذات الماء أ و المقصود بالطهور تطهير الماء ما يطهره الماء أنا افهم كلامه هو الطهور م ا ء ه فالمقصود بالطهور الماء نفسه لا تطهيره وتكرر التطهير منه فلا يرد كلام البغاوي هو الطهور, هو الطهور هو مبتدا والطهور خبره و م ا ء ه فاعل ف ا عامله ل ف ع ع ل ا الصيغه الحل ميتته ف م ا البحر ن ع م م ا ء ه فاعل, فاعل نعم عامله يا أ خ ي ماهو باسم مفعول هذا عشان تكون نائب فاعل هذه مبالغه ق ا ئ م ة مقام اسم الفاعل لو ق ل طاهر م ا ء ه ل اما أ لو ك ا ن ا س م م ف ع و ل نعم قلنا ن ا يفعل أ ن ه ب م ن ز ل ة المبني المجهول الحل ميته الحل ميته هو ي س أ ل عن الماء وهم يقررون أ ن ه من شرف ا ل إ ج ا ب ة ا ل ص ح ي ح ة م ط ا ب ق ة الجواب للسؤال و هنا زاد على السؤال زاد هو ي س أ ل عن الماء فزيد في الجواب الحين م م ي ت د اشتراطهم من أ ج ل أن ل ا ينقص في الجواب عن المطلوب و أ م ا ا ل ز ي ا د ة لا سيما إ ذ ا تبين من حال السائل أ ن ه ب ح ا ج ة إ ل ي ه ا فحسن حسن،, حسن،, حسن،, حسن الذي استشكل الوضوء بالماء مع أ ن ه لمجرد اشتباه عنده ل أ ن ا ل أ ص ل في الماء الباقي على خلقه ت لم يتغير لونه و لا طعمه و لا رائحته و لا ت غ ي ر طعمه و ر ا ئ ح ة مجرد اشتباه إ ذ ا اشتبه و شك في تطهير الماء و رفع الحدث فلا أ ن يشك في ا ل م ي ت ة التي جاءت النصوص بتحريمها من باب أ و لا لا سيما مع قيام ا ل ح ا ج ة ا ل د ا ع ي ة إ ل ى معرفه حكم م ي ت ة البحر الحل ميته ت و ميته ت إ ع ر ا ب ه ا مثل م ا ؤ ه فاعل عامله المصدر عامله المصدر و المراد بميته البحر ما لا يعيش إ ل ا في ه ما لا يعيش إ ل ا في البحر لكن لو غرق إ ن س ا ن في البحر نقول هذا م ي ت ة بحر لا لو مات حيوان في البحر يعيش في البر نعم يعني مقتضى ا ل إ ض ا ف ة م ي ت ة مفرد ل ج م ل مفرد مضاف و المفرد إ ذ ا أ ض ي ف اقتضى العموم صار من صيغ العموم فمقتضى ا ل ص ي غ ة أ ن كل ما مات في البحر حل حلال حل. حل. حل. حل. سواء كان يعيش فيه أ و يعيش في البر لكن هذا العموم مخصوص و لا أ ر ي د به الخصوص نعم مخصوص مخصوص ايضا م ي ت ة البحر تشمل ما مات فيه مما لا يعيش إ ل ا فيه و لو كان نظيره في البر محرما يعني إ ن س ا ن البحر ك ل البحر خنزير البحر لو وجدنا خنزير البحر هل هذا الحيوان المسمى بالخنزير تشمله النصوص التي جاءت بتحريم لحم الخنزير أ و يشمله النص الذي معناه إ ن س ا ن البحر أ ك ل ا ل إ ن س ا ن حرام إ ج م ا ع لكن هل نقول إ ن ا ل إ ن س ا ن إ ن س ا ن البحر الذي لا يعيش إ ل ا فيه هل هو إ ن س ا ن حقيقي أ و لشبهه من إ ن س ا ن سمي إ ن س ا ن نعم هو ليس من إ ن س ا ن حقيقي طيب خنزير البحر هل هو خنزير حقيقي تتناوله النصوص التي تدل على تحريم أ ك ل لحم الخنزير أ و هو م ي ت ة بحر يشمله عموم الخبر و لذا جمع ن ا العلم على أ ن كل ما لا يعيش إ ل ا في البحر حلال ولو حرم نظيره في البر ومقتضى ا ل ع م و في الحديث ة يؤيد هذا على كل حال ماء البحر كان في خلاف قديم وانقرض و أ ج م ع ت ا ل أ م ة على أ ن ه طاهر مطهر فهو طهور على مقتضى النص الذي معناه و ب ا ل ن س ب ة لميته البحر دل الحديث على أ ن ما لا يعيش إ ل ا في البحر حلال و إ ن مات حتف ا ف ي ه لكن إ ذ ا أ خ ر ج من البحر حي وعاش فتره تكفي ل إ ح ض ا ر ما يذكى به هل تلزم تذكيته أ و يؤكل ولو مات حتى انفه لو بعضكم شاهد الصيادين يجد أ ن ا ل س م ك ة ت أ خ ذ لها وقت ما ماتت هل نستطيع أ ن نقول هذه م ي ت ة بحر ولا ماتت في البر نعم سمكه ة س م ك ة استخرجت من البحر عاشت ربع س ا ع ة حيه ا ل آ ن الصيد حلال و أ د ر ك ت هذا الصيد حيا الصيد المراد به المصيد لا نقصد به الاصطياد إ ن م ا طائر صدته ب آ ل ه أ د ر ك ت ه حيا تلزم ذكات و لما تلزم تلزم ذكات ا ل آ ن هذه م ي ت ة البحر أ خ ر ج ن ا ه ا من البحر غير السمك نعم ف أ خ ر ج ن ا ه ا من البحر عاشت م د ة تمكن فيها الذكاء ان نقول أ ن ه لا بد من تذكيتها وقل مثل هذا في الجنين نعم جنين المذكاه و جاء الحديث ذكات الجنين ذكات أ م ه عاش ف ت ر ة حي تلزم ذكاته ولا نقول ذكات امه تكفي ك تلزم ولا ما تلزم هذا قول ا ل ج م ه و ر و ع ل ى ا ل ر و ا ي ة ذكات الجنين ذكات أ م ه يعني هي ذكات ه لكن أ ن ت لاحظ اللفظ أ ن ه جنين لكن ما دام خرج حيا يسمى جنين إ ذ ا لا بد من ذ ك ا ئ ه نعم ن ع وهذا الحيوان الذي أ خ ر ج ن ا ه من البحر وعاش م د ة تكفي ل إ ح ض ا ر ا ل آ ل ة و ذبحه ل س م ى ميته بحر ولذلك كثير من الصيادين لجهلهم يضربون هذه هذا الحيوان الى أ ن يغادر م ا ب ا ل ن س ب ة للسمك أ م ر معروف لما ورد فيه من نص خاص لكن ما عداه لو أ خ ر ج ن ا حيوان غير السمك من البحر و أ م ك ن ت تذكيه ت ما دام أ خ ر ج ن ا ه حي ح ي ا ة م س ت ق ر ة فلا تم تذكير تشمل عموما النصوص كلام على هل نستطيع أ ن نسميه ميته بحر يعني مات بعد س ا ع ة نقول ميته بحر هذا ا ل أ ص ل أ ن ميته البحر ما مات في ب ح ر ولذا يختلفون في الطافي الطافي الذي يموت خارج البحر والجمهور على ح ل ا ل أ ك ث ر على حله خلاف ا ل ح ن ف ي ة ب ا ل ن س ب ة لما لا يعيش إ ل ا في البحر إ ذ ا لفظه البحر فمات خارج البحر هذا حلال نعم معروفه ك ل ا ا ل ص ح ا ب ة و أ ح ذ ر و ا منه للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف أ ك ل ك م ق ص و د ان الاطعمه لها باب مستقل و انا ا د ي د ان ا س ت ر س ل أ ك ث ر من هذا الحديث الذي يليه يقول حدثني عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عن ح م ي د ة زوجته وهي ت ا ب ع ي ة ي ق و ل بن حجر م ق ب و ل ة ح م ي د ة هكذا ضجره عندكم بضم ا ل ح ا ء وهي كذلك عند عامه ر و ا ة الموطه إ ل ا يحيى بن يحيى الذي ب أ ي د ي ن ا ف إ ن ه قال هي بفتح الحاء كما نبه على ذلك م ن عبدالبن رحمه الله ح م ي د ة ا ل ر و ا ي ة التي ب أ ي د ي ن ا بفتح الحاء و ع ا م ة س ا ئ ل ر و ا ة الموطه على أ ن ه ا بالضم و هي ت ا ب ع ي ة م ق ب و ل ة بنت أ ب ي عبيد مقتضى كونها م ق ب و ل ة أ ن يكون حديثها تحتاج إ ل ى متابع فمن ليس له من الحديث إ ل ا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أ ج ل ه ف إ ن توبع فمقبول و إ ل ا فلين أ ش ك ا ل ك ب ي ر ة يعني كون الحافظ بن حجر أ ع ط ا ه ا هذا الوصف هل معنى أ ن ه ا م ت ا ب ع ة على روعه الحديث لماذا لم يقل ل ي ن ة مقتضى هذا أ ن ه ا توبع فاستحقت هذا الوصف بنت أ ب ي عبيد بن فروه عن خالتها ك ب ش ة ب ن ت ك ع ب ا ب ن مالك بن حبان يقول لها ص ح ب ة وكانت تحت عبد الله بن أ ب ي ق ت ا د ة و ت ا ب ع ي ث ق ة من ا ل أ ن ص ا ر أ ن ه ا أ خ ب ر ت ه ا ك ب ش ة أ خ ب ر ت ح م ي د ة أ ن أ ب ا ق ت ا د ة حارث بن ربع ي دخل عليها فسكبت له وضوءا يعني ص ب ت له ماء ي ت و ض أ به فجاءت ه ر ة لتشرب منه ف أ ص غ ى يعني أ م ا ل ا ل إ ن ا ء حتى شربت قالت ك ب ش ة ف ر آ ن ي أ ن ظ ر إ ل ي ه نظر تعجب فقال أ ت ع ج ب ي ن يا ابنت أ خ ي قالت فقلت نعم تعجب ل أ ن الوضوء تطهر واستعداد أ ف ض ل العبادات للمثول بين يدي الله جل وعلا ينبغي أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن على أ ك م ل حال فظنت أ ن شرب ا ل ه ر يؤثر فقال أ ت ع ج ب ي ن يا ابنه أ خ ي قالت فقلت نعم فقال لا تعجب ثم بين السبب فقال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن ه ا ليست ب ن ج س إ ن م ا هي من الطوافين عليكم أ و الطوافات من الطوافين الذين ي ك س ر و ن ا ل م خ ا ل ط ة فيشق عليكم التحرز منهم أ و الطوافات وهذا شك من الراوي أ و ت ن و ي ع ل أ ن منها الذكور و منها ا ل إ ن ا ث فمن اتصف بهذا الوصف ا ل ط و ا ف ة و الاختلاط ك ث ر ة ا ل م خ ا ل ط ة بحيث يشق التحرز منه هذا التكليف باجتنابه فيه م ش ق ة ع ظ ي م ة ف ل ع ل ا كونها من الطوافين مع م ش ق ة التحرز منها انها ليست بنجس مقتضى أنها ذلك أ ن لو كانت نجس نعم لتنجس الماء بسببه طيب قد يقول قائل الله جل و علا يقول إ ن م ا المشركون نجس إ ذ ا شربوا ماء تنجس نعم ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين العلم كل على مذهب المقصود أ ن العله أ ن ا ليست بنجس و السبب في ذلك ان ما هي من الطوافين فعلى هذا كل ما من, من اتصف بهذا الوصف و شق التحرز منه ف إ ن ه لا يؤثر و لذا يقول أ ه ل العلم و س ؤ ر الهره و ما دونها في الخلقه طاهر و س ؤ ر الهره و ما دونها في الخلقه طاهر لماذا قالوا ما دونها في الخلقه مفهومها ان ما أ ك ب ر منها س ؤ ر ليست بطاهر ل أ ن ما أ ك ب ر من الهره لا يشق التحرز منه بينما ما دون الهره ان تستطيع أ ن تحكم إ غ ل ا ق البيت عن ا ل ف أ ر نعم لا يمكن لكن تستطيع أ ن تغلق البيت وتحكم اغلاق البيت عن ا ل ك ل والحمار وما كان فوق الهره ة نظروا إ ل ى الحجم الصغير ما يمكن ا ل ت ح ر ز منه ولذا قالوا و س ؤ ر ا ل ه ر ة وما دونها في ا ل خ ل ق ة طاهر فمفهومه أ ن ما كان فوقها في ا ل خ ل ق ة س ؤ ر ه نجس إ ن م ا هي من الطوافين عليكم والطوافات هل ا ل ع ل ة ا ل أ خ ي ر ة كونها من الطوافين و مع ش د ة التحرز منها بسبب ا ل ط و ا ف ة هو المؤثر في ا ل ط ه ا ر ة أ و هي في ا ل أ ص ل ط ا ه ر ة و كونها من الطوافين قدر زائد على عدم ا ل ت أ ث ي ر في الماء سببه كونها من الطوافين أ و كونها ليست بنجس نعم لو وجد من الطوافين ممن لا يشق التحرز منه و عينه نجسه هل تكفي هذه ا ل ع ل ة تستقل بالحكم كونه من الطوافين نعم لو جاء حيوان ليس بنجس لكنه ليس من الطوافين يؤثر في الماء ولا ما يؤثر إ ذ ن ا ل ع ل ة ا ل م ؤ ث ر ة كونها ليست بنجس فعلى هذا ال ال الذي لم يتصل بهذا الوصف لا أ ث ر له ولو ل ك و ن الطوافين ا ل أ ر ن ب من الطوافين نعم ليس من الطوافين لو جاءت ارنب مشارفت نعم أ ق و ل ل ه اذا إ نظرنا إ ل ى أ ن هل العله م ر ك ب ه من ا ل أ م ر ي ن أ و ا ل ع ل ة ا ل م ؤ ث ر ة كونها ليست بنجس و هناك كونها من الطوافين مجرد وصف كعشف لبيان ح ق ي ق ة لكن أ ه ل العلم ينظرون إ ل ى كونها من الطوافين ولذلك قاسوا عليها ما دونها بالقلق نعم يا ا خ و ا ا ل ع ل ة ا ل ح ق ي ق ي ة ا ل م ؤ ث ر ة كونها ط ا ه ر ليست بنجس وهل تستقل ا ل ع ل ة ا ل ث ا ن ي ة بالحكم لو جاءنا حيوان النجس وهم من الطوافين نعم على كل حال ا ل ع ل ة ا ل م ؤ ث ر ة كونها ليست بنجس قال يحيى قال مالك لا ب أ س به ا لا باس بالوضوء ب س ؤ ر ه ا والسور ا ل ب ق ي ة إ ل ا أ ن يرى على فمها ن ج ا س ة إ ل ا أ ن يرى على فمها ن ج ا س ة في الهره أ ك ل ت ف أ ر وجد أ ث ر هذه ا ل ف أ ر ه في فمها الدم واضح فجاءت شربت من الماء مفهوم كلامه انا لا ب أ س به إ ل ا أ ن يرى على فمها ن ج ا س ة نعم أ ن هذه ا ل ن ج ا س ة م ؤ ث ر ة في الماء لا أ ن الهره هي ا ل م ؤ ث ر ة وهل هذا ا ل ت أ ث ي ر مطلق و لا مقيد بالتغيير نعم عندنا ماء قليل س ط ل أ و إ ن ا ء صغير فيه ماء جاءت ه ر في فمها ن ج ا س ة فشربت من هذا الماء مفهوم كلام ا ل إ م ا م مالك رحمه الله أ ن ه مؤثر و إ ذ ا خ ذ ن ا ه على ظاهره قلنا و لو لم يتغير、أيه. لكن المعروف م ذ ه ب ا ل إ م ا م مالك أ ن ه لا ينجز إ ل ا بالتغير نعم ا ل ث ل ا ث ة ينجس عنده م و لو لم يتغير لكن ا ل آ ن نناقش كلامنا من عمالك قال مالك لا ب أ س به إ ل ا أ ن يرى على فمها ن ج ا س ة إ ل ا أ ن يرى على فمها ن ج ا س ة مفهومه أ ن ه اذا مجرد ما نرى على فمها ن ج ا س ة أ ن ه فيه ب أ س يعني لا ت ط ا خ ر و لو لم يتغير لكن المعروف مذهبه أ ن ه لا ينجس الا بالتغير يقول حدثني عن مالك عن يحي بن سعيد ع ن محمد بن ا ب ر ح ي م بن الحارث ا ل ت ي م ي عن يحي بن عبد الرحمن بن ح ا ط ب أ ن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم ع م ر بن العاص حتى وردوا حوضا فقال ع م ر بن العاص صاحب الحوض من باب نعم التحري والتثبت يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السبا تشرب منه فنمتنع عنه هذا مقتضي السياق فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا يعني ت ر ك ن ا على ا ل أ ص ل ل أ ن ا ل أ ص ل أ ن هذا الحوض ما فيه طاهر ولذا لا ينبغي الانسان أ ن ي س أ ل عن شيء ما لم تقوى القرائن على خروجه عن ا ل أ ص ل فيبقى ا ل أ ص ل حتى يدل الدليل على ارتفاع هذا ا ل أ ص ل لا تخبرنا ف إ ن ن ا ر د على السباع وترد عليه ل أ ن هذا أ م ر لا بد منه لا بد أ ن ترد ا ل س ب ع ح من أ ي ن تشرب هذه ا ل س ب ع ح فدعنا على ا ل أ ص ل لا ت س أ ل و ا عن أ ش ي ا ء انت بد لكم تسوق قد يكون ا ل إ ن س ا ن عطشان محتاج الى ماء ثم إ ذ ا س أ ل انحرم من هذا الماء فتحرك أ و شرب منه بعد السؤال و ا ل أ م ر أ ع ظ م دعه إ ل ا إ ذ ا ق و ي ة القرائن ودلت ا ل أ د ل ة على أ ن ه وقع فيه ما يمنع من استعماله مقتضى قول عمر رضي الله عنه ف ا ن ن ر د على ا ل س ب ع و ترد علينا أ ن ا ل س ب ع ط ا ه ر ة و لا تؤثر في الماء جاء في حديث لها ما حملت في بطونها و لنا ما بقي شراب و طهور و جاء في حديث أ ب ي سعيد إ ن الماء طهور لا ينجسه شيء فعلى هذا نستصحب هذا القصر الا ما استثني والدليل على الاستثناء الاجماع إ ل ا ما غلب على لونه او طعمه او ريح على خلاف الينا اهل العلم في الماء القليل إ ذ ا لاقى ن ج ا س ة او لاقته نجاسه والامام مالك بصددد شرح كتابه يرى انه لا ينجس, إلا لا ينجس الا بالتغير ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا هو الاصل ولا يخرجه عن هذا الاصل الا التغير إ ل ا ما غلب على لونه او طعمه او ريح بعد هذا الحديث يقول و حدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان يقول ان كان الرجال و النساء في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضؤون جميعا ً و زمان الرسول عليه الصلاه و السلام يستوعب ما بين بعثته عليه الصلاه و السلام إ ل ى الى وفاته بعضهم يقول أ ن هذا كان قبل الحجاج ي ت و ض ع و ن جميعا ً قبل الحجاج و بعضهم يقول الرجال ي ت و ض ع و ن جميعا ً و النساء ي ت و ض ع و ن جميعا ً مكان خاص بالنساء ي ت و ض ع و ن مجتمع و مكان خاص ي ت و ض ع فيه الرجال مجتمعون او مجتمعي ا ل ح ا أ ي الجوابين أ ق و ى قبل الحجاب عرفنا أ ن قوله في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم يستوعب كل الفتره من بعثته إ ل ى وفاته عليه الصلاه و السلام اذا قلنا ان الرجال لهم اماكن للوضوء خاصه بهم يتوضؤون جميعا و النساء يتوضؤون جميعا هذا مما قيل في الحديث الرجال و النساء ان كان الرجال و النساء هذا مقابله ايش جمع بايش بجمع م ق ا ب ل ة جمع بجمع م ق ا ب ل ة جمع بجمع ماذا تقتضي م ق ا ب ل ة الجمع بالجمع ا ل ق س م ة إ ي ش احاح ا ل ق س م ة احاح إ ن كان الرجال و النساء يعني كل رجل مع ا م ر أ ت ه ي ت و ض ع و ن جميعا يعني هذا من باب م ق ا ب ل ة الجمع بجمع جميع, جميع. جميع. كل واحد مع امره جميع يتوضا شلما يعني هذا لم يقل به أ ح د من ا ل ش ر ح لكن انتبه إ ل ى ت ر ج م ة البخاري رحمه الله باب وضوء الرجل مع ا م ر أ ت ه نعم ا ل إ م ا م رحمه الله تعالى منتبه لهذا باب وضوء الرجل مع ا م ر أ ت ه كل رجل مع ا م ر أ ت ه يتوضؤون جميعا و هذا م ا يقتضيه م ق ا ب ل ة الجمع ا بالجمع ا إ ذ ا قلت ركب القوم دوابهم اشمعنى هذا ان كل واحد ركب د ه م ن م ق ا ب ل ة الجمع ا بالجمع ا من تمام ا ل ت ر ج م ة عند ا ل إ م ا م البخاري و فضل و فضل وضوء ا ل م ر أ ة و ضوء المراه يعني فضل الماء الذي ت و ض أ ت به و يستدل بهذا الحديث على أ ن ه لا ب أ س ب أ ن ت و ض أ الرجل بفضل الوضوء ا ل م ا ء الذي خلت به ا ل م ر أ ة و العكس ك أ ن ه لم يثبت عنده الحديث الذي فيه أ ل ن ه ي عن وضوء, وضوء الرجل ب ف ض ل ا ل م ر أ ة و العكس أ م ا حديث من الطوافين عليكم هذا حديث مصحح و حديث ق ص ة عمر صحيحه هذه صحيحه وان كانت م و ق و ف ة و القواعد ا ل ع ا م ة تدل عليه نعم المعنى الصحيح مثل ما ذكرناه أ خ ي ر ا و هو وهو ما فهمه ا ل إ م ا م البخاري ر ح م ا ل ل ن كل واحد توضع مع زوجته ج م ي ع نعم و هو يريد بذلك أ ن يضعف الحديث الذي فيه النهي نعم صلى الله اليك باب ما لا يجب منه الوضوء عن مالك عن محمد بن ع م ا ر ة عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م عن أ م ولد ل إ ب ر ا ه ي م بن عبد الرحمن بن عوف أ ن ه ا س أ ل ت أ م س ل م ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إ ن ي ا م ر أ ة اطيل ذيلي و أ م ش ي في المكان القذر قالت أ م س ل م ة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده عن مالك أ ن ه ر أ ى ربيعه بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضا حتى يصلي وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه ع ن مالك النافع ان عبد الله بن عمر ان طيبنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضا وسئل مالك هل في ا ل ق ي ء وضوء قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء يقول رحمه الله تعالى الشرعي فيشمل اللغوي الذي هو مجرد غسل اليدين و الفم بدليل الحديث ا ل أ و ل في الباب يقول حدثني يحيى عمالك عن, عن محمد بن ع م ا ر ة عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م ا ل ت ي م ي عن أ م ولد ل إ ب ر ا ه ي م بن عبد الرحمن بن عوف محمد بن عماره ة لا بأس ب صدوق محمد بن إ ب ر ا ه ي م راوي حديث ا ل أ ع م ا ل بني ا ت ث ق ة عن أ م ولد كل ابن حجر م ق ب و ل ة ل إ ب ر ا ه ي م بن عبد الرحمن بن عوف أ ن ه ا س أ ل ت أ م س ل م ة أ م المؤمنين زوج النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فقالت إ ن ي ا م ر أ ة ق ط ي ل ذيلي الذيل طرف الثوب الأسفل طرف الثوب ا ل أ س ف ل و هذا كان م س ا ع م ل ا إ ل ى وقت قريب إ ط ا ل ة الثوب و يرخى مقدار ذراعها يسحب في ا ل أ ر ض لتمام الستر هذا موجود إ ل ى ل ربع قرن قلى ر أ س القرن موجود وقد يوجد ا ل آ ن في بعض القرى لكنه مع ما يسمونه تقدم ح ض ا ر ة و ث و ر ة على ا ل أ ع ر ا ف والتقاليد فضلا عن ا ل أ د ي ا ن انقر ق أ و كاد إ ن ي ا م ر أ ة أ ط ي ل ذيلي و أ م ش ي في المكان القذر قالت أ م س ل م قال ر س و ل صلى الله عليه وسلم يطهرهما ب ع د ه والحديث فيه كلام ل أ ه ل العلم ضعفه جمع منهم و حكم على أ م ولد إ ب ر ا ه ي م ب أ ن ه ا م ج ه و ل ة بعضهم قال مجهول و بن ح ج ر يقول م ق ب و ل ة حديث المقبول مقبول و لا غير مقبول حديث المقبول مقبول و لا غير مقبول نعم يحتاج إ ل ى متابعه اما إ ذ ا لم ت ا ب ع ه فليس بمقبول حكم عليهم بن ح ج ر ل أ ن ه م مقبول في الغالب عند غيره و اقرب الى ا ل ظ ق ر ب ليس الظعف ل لهم من الحديث اقرب الى, إلى الجهاله ولذا حكم بعضهم على هذه ب أ ن ه ا م ج ه و ل ة وضاعف الحديث بسببها الثوب ب ا ل ن س ب ة لمن يطيل الذيل من النساء كما هنا أ و المسبل ي أ ت ي فيمر على ا ل ر ط ب ا ت و ا ل أ خ ذ ا ر ثم يمر على ا ل أ ر ض ا ل ط ا ه ر ة ا ل ن ظ ي ف ة فهل مثل هذا يحتاج الى غ س ل أ ولا يحتاج نعم ا ل أ ص ل أ ن ه يحتاج ا ل أ ص ل أ ن ه يحتاج و الخبر عرفنا ما فيه من كلام فلا بد من غسله بعضهم يقول الخبر لا مانع من قبوله و حينئذ نحتاج إ ل ى أ ن نحمل القذر و أ م ش ي في المكان القذر نحمل القذر هنا على غير ا ل ن ج س ة القذر يشمل كل ما يستقذر و لو لم يكن نجسا يطهره ما بعده التطهير في مقابل نعم ا ل ت ط ي ر لا يكون إ ل ا قلنا إ ن ه لغوي ة قلنا نظف نعم لكن الفاظ الشارع ا ل أ ص ل حملها على الحقائق ا ل ش ر ع ي ة ا ل أ ص ل حمل ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ش ر ع ي ة على الحقائق ا ل ش ر ع ي ة إ ل ا إ ذ ا تعذب حملها ا ل ح ق ا ئ ق ا ل ش ر ع ي ة لوجود معارض أ ق و ى ف إ ن ه لا مانع حينئذ من أ ن تحمل الحقائق ا ل أ خ ر ى اما ل غ و ي ة او ع ر ف ي ة وهنا يطهرهما بعده ا هل يكفي في النجاسات أ ن يزول عينها فقط أ و لا بد من تطهيرها بالماء الجمهور على أ ن النجاسات لا يطهرها إ ل الا ا م ء ل الماء يطهرها إ ا ا ل و عند أ ب ي ح ن ي ف ة يطهرها كل ما يزيل عينها و لو زالت بغير فعل ز الرياح ت ا ل الشمس ن ع مجرد لا م الجمهور مع أ ن ه ا زالت نعم يراق عليها يراق يراق عليها لا لا لا تفترض أ ن الانسان إن بالغ الجفوف إ ذ ا قلت هذا قل انا شخص في ثوبه ب ق ع ة بول ص ف ر ة و ا ض ح ة يبست وهي ص ف ر ة يكفي أ ن ت تقول جفوف ما انت ت ق و ل زالت لا ما يكفي, ما يكفي جفوف فقط ا ل م س أ ل ة إ ذ ا زالت عينها هذا قول ح ب ي حنيفه اذا زالت عينها ما يكفي جفوف أ ف ر ض أ ن ه ا زالت جفت وهي صفره هذا مذابه ا ح ن ي ف تحكم ب ا ل ط ه ا ر على ا ل ج م و ر ربط و س نقول على مذهب ب ح ن ي ف ة ت ظ ه ر إ ذ ا زالت عينها ب أ ي و ز ي ر ة كان ولو بشمس ولو بريح يكفي أ م ا الجمهور لا بد من الماء وعلى كل حال الكلام يعني الحديث ضعيف نعم اللي يظهر له ومخالف. وما بعده. معنى لأنه القواعد بعده مدامة مجهولة ومخالفة مجسوس وما ما والله جفوف ولا اللي طاهر يظهر فيه غيره يشترط مجرد مرور ه على على ن ج ا س ة ثم تمر على أ ر ض ن ي ا ب س ة يكفي النعل فطهورهم التراب إ ذ ا وطئ أ ح د ك م لا بخفه الى هذا هذا ثابت لا وبعدين هناك ذ ل ك يزيل العين هنا مجرد、فطهور. مرور هنا مجرد مرور على على أ ر ض طاهره يكفي لا ما يكفي أ ب د ا لا ما تزول م بمجرد م ر و لا تزول ا ل ن ج ا س ة بمجرد و ل ذ ل ك ما اكتفى بالنعل إ ل ا بالدلك ما يكفي أ ن يطع على أ ر ض ا ي ا ب س لا و لا بد م الذي يتشرب النجاح سلابسه م ل غ س ل كالثوب ا ل ج ه ة منفكه, الجهة منفكة. ارتكب بإثم. ارتكب ان يكون ارتكب إ ث م ا ر ت ك ب محرر هذا شيء ومسائل التطهير مسائل ف ا ل ج ه ة منفكه يقول حدثني عن مالك أ ن ه ر أ ى ر ب ي ع ة بن عبد الرحمن شيخ شيخ ا ل إ م ا م مالك يقلس مرارا وهو في المسجد القلس كفلس ما خرج من الحلق ملء الفم أ و دونه و ليس بقي يعني دون القي دون القي ي ق ل س مرارا و هو في المسجد فلا ينصرف و لا يتوضا حتى يوصل قال يحيى و سئل مالك عن رجل ا ن قلص طعاما هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء و ليتمضمض من ذلك و ل غ س ا ل فاه جاء في الباب حديث قاء فتوضا لكنه حديث لا يثبته اهل العلم كما قال ابن عبد البر حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها من أ ص ا ب ه قيء أ و رعاف أ و قلس أ و مدي فليتوضا ثم ليبني على صلاته و في ذلك لا يتكلم مخرج الابن ماجه لكن ضعفه أ ح م د و غيره و غ مذهب ا ل إ م ا م مالك أ ن القيء لا ينقض الوضع و من باب أ و ل ى القلس ا ل ق ل س ي م ل أ الفم فقط ما ي ز ع ل ذلك ويخرج من الحلق لمجرد ما وصل الى ا ل م ع د ة القي يخرج من ا ل م ع د ة ويكون ك ذ ي ر وتقدم قوله رحمه الله أ ن ه قال لا وضوء إ ل ا ما يخرج من ذكر أ و دبر أ و نوم نوم مذهب أ ب ي حنيفه و أ ح م د أ ن القي ي ن ق ذ الوضوء القي الفاحش الخارج الفاحش النجس من البدن ينقض الوضوء الدم الكثير القيح و ا ل ق ي كلها تنقض الوضوء عند أ ب ي ح ن ي ف ة و أ ح م د ما في دليل ينهض على انها ت ن ما جاء في ذلك كله مثل ما ذكرنا قائد فتوضا لا يثبت حديث ع ا ئ ش ة ب ل ضعفه واحمد وغيره عند الخبر يقول أ ح د ث ن ي عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن ز ي ت اسمه عبد الرحمن و حمله ثم دخل المسجد فصلى و لم يتوضا أ و ر د ا ل إ م ا م مالك هذا الخبر إ ن ك ا ر ا لما روي عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ه قال من غسل ميتا فليغتسل و من حمله فليتوضا ا ل إ م ا م مالك رحمه الله ذكر خبر عبد الله بن عمر ي ض ع ف به هذا الخبر من غسل ميتا فليغتسل و من حمله فليتوضا هذا الخبر مخرج عند البيهقي و غيره و قواه الذهبي و قال و ه ا ذ ه ب ي و ق ابو ل أ داود منسوخ منسوخ يعني على فرض ثبوته منسوخ و لم يبين ا ل ن ا س لم يبين ابو داود ناسخ من غسل ميتا فليغتسل و من حمله فليتوضا بعضهم يقول من حمل ميت فليتوضا لا ل أ ن حمل الميت ينقض الوضوء إ ذ ن لماذا لان لا يحتاج إ ذ ا وضع الميت في المسجد أ ن يخرج يتوضا يفوت صلاته لا يفوت هذا مجرد توجيه للحديث لكن ماذا عن قوله في الحديث من غسل ميتا يعني إ ذ ا أ م ك ن التوجيه توجيه الشطر الثاني لكن شطره ا ل أ و ل كيف يوجه من غسل ميتا فليغتسل نعم الاستحباب ل أ ن ه إ ذ ا غسله احتمال أ ن يصل إ ل ي ه رشاش نعم من من الماء الذي يغسل به الميت و هذا الماء مصحوب أ و س ع مصحوب كذا فيكون أ م ر إ ن ش ا د هذا على تقدير ثبوت الخبر قال يحيى و سئل مالك هل في القيء وضوء هل في القيء وضوء قال لا و لكن ليتمضمض من ذلك و ليغسل فاه و ليس عليه وضوء و تقدم قوله انه لا وضوء إ ل ا مما يخرج من ذكر او دبر او نوم فالقي لا ينقض الوضوء عنده و كذلك عند الشافع خلافا لابي حنيفه و احمد و الادله على نقض الوضوء بهذه الامور كما سمعنا لا تنهض نعم مساله الاحتياط والخروج من الخلاف والمراد بالخلاف ا ل خ ل ا ف المعتبر نعم صلى الله عليه باب ترك الوضوء مما مسته النار عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ك ل كتف شاه ثم صلى ولم يتوضا عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى ب ن ح ا ر ث ة عن سويد بن النعمان أ ن ه أ خ ب ر ه أ ن ه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إ ذ ا كانوا بالصهباء وهي من أ د ن ى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر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 عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم انه ما اخبراه عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعه بن عبد الله بن الهدي انه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضا عن مالك عن ض م ر ة بن سعيد ا ل م ا ز ن ي عن أ ب ا ن بن عثمان أ ن عثمان بن عفان أ ك ل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضا عن مالك أ ن ه بلغه أ ن علي بن أ ب ي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضان مما مست ا ل ن ا ر عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن ه س أ ل عبد الله بن عامر أ ن ه سال عبد الله بن عامر بن ر ب ي ع ة عن الرجل يتوضا ل ل ص ل ا ة ثم يصيب طعاما قد مسته النار ويتوضا قال ر أ ي ت أ ب ي يفعل ذلك ولا يتوضا عن مالك عن ابي نعيم وهب بن كيسان أ ن ه سمع جابر بن عبد الله الانصاري يقول ر أ ي ت أ ب ا بكر الصديق أ ك ل لحما ثم صلى ولم يتوضا عن مالك عن محمد بن المنكدر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب اليه خبز ولحم ف أ ك ل منه ثم توضا وصلى ثم أ و ت ي بفضل ذلك الطعام ف أ ك ل منه ثم صلى ولم يتوضا عن مالك عن موسى بن ع ق ب ة عن عبد الرحمن بن يزيد ا ل أ ن ص ا ر ي ان انس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أ ب و ط ل ح ة و أ ب ي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار ف أ ك ل و ا منه فقام أ ن س ف ت و ض أ فقال أ ب و ط ل ح ة و أ ب ي بن كعب ما هذا يا أ ن س أ ع ر ا ق ي ة فقال أ ن س ليتني لم أ ف ع ل فقام أ ب و ط ل ح ة و أ ب ي بن كعب فصليا ولم ي ت و ض أ يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء مما مسته النار الوضوء مما ترك الوضوء مما مسته النار يقول النووي رحمه الله تعالى كان الخلاف فيه معروفا بين ا ل ص ح ا ب ة و التابعين ثم استقر ا ل إ ج م ا ع على أ ن ه لا وضوء مما مست النار إ ل ا لحوم ا ل إ ب ل فقال أ ح م د بالوضوء منه و اختاره جمع من ا ل ش ا ف ع ي ة و غيرهم فما مسته النار جاء فيه أ خ ب ا ر بالنص توضؤوا مما مست النار و جاء فيه كان آ خ ر الامرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك الوضوء من ممسه النار جاء فيه هذا و هذا لو لم يرد إ ل ا الوضوء من ممسه النار مع حديث جابر كان آ خ ر الامرين ترك الوضوء من ممسه النار لا إ ش ك ا ل آ خ ر الامرين ناسخ ل أ و ل الامرين آ خ ر الامرين ناسخ ل أ و ل الامرين و حينئذ لا وضوء مما س ت يقول حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن ا ل رسول الله صلى الله عليه و سلم اكل كتف شاه ثم صلى و لم يترك و كتف الشاه و الشاه مما تمسه النار و كان آ خ ر ا ل أ م ر ي ن منه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ترك الوضوء مما مستم الحديث ص ح ي ح و الحديث مخرجه البخاري من طريق عبد الله بن موسى لكنه في لحم أ ك ل كاتف ش ا ش و هذا مما لا يختلف فيه هذا مما لا يختلف فيه بل مما استقر الاتفاق على أ ن ه لا و ض و منه و حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني ح ا ر ث ة عن سويد بن نعمان أ ن ه أ خ ب ر ه أ ن ه خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام خيبر حتى إ ذ ا كانوا ب ا ل ص ح ب ا ء و هي من أ د ن ى خيبر م م ا ي ل المدينه نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم و صلى العصر ثم دعا ب ا ل أ ز و ا ج و هي جمع زاد و زاد ما يتزود سواء كان في السفر أ و في الحضر فلم يؤتى الا ب ا س و ي يؤتى ق لم ل إ بالسويق و السويق دقيق الشعير و قد يكون من القمح و غيره المقصود انه دقيق و قد وصفه أ ع ر ا ب ي فقال ع د ة مسافر و طعام العجلان و بلغه المريض يدل على انه شيء خفيف شيء خفيف لم يؤتى إ ل ا بالسويق ما اوتي بشيء ثقيل ما اوتي بقدر كبير عليه الصلاه و السلام هذا هو ما عرف من حاله عليه الصلاه و السلام من ا ل ت ق ل من الدنيا و قد عرضت عليه لكنه اباه عليه الصلاه و السلام و ما جاء في عيشه عليه الصلاه و السلام من الاحاديث الصحيحه جاء الشيء الكثير مما يدل على أ ن ه ما ش ب ه إ ل ا نادرا وليس الشبع المعهود عندنا ا ل آ ن المسبب ل ل أ م ر ا ض والتخم يرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ما اخد في ب ي ت ا ل نار هذا في الحضر فكيف بالسفر سويق ع د ة المسافر وطعام العجلان و ب ل غ ة المريض و ا ل آ ن إ ذ ا سافر ا ل إ ن س ا ن يكفيه مثل هذا يقول سافر اخذ ش ا ب و ر ة وذكاؤك شيء خفيف أ ب د ا لا يختلف الوضع بحال بل العكس ر أ ي ن ا بعض الناس في حال السفر يسرفون و يبذرون أ ك ث ر مما يفعلون في الحضر والله ا ل مستعان فدعا ب ا ل أ ز و ا ج فلم يؤتى الا بالسويق ف أ م ر به فثري سويق و يابس ثري بل بالماء ليلين ف أ ك ل رسول الله صلى الله عليه و سلم و أ ك ل ن ا ثم قام عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ا ل المغرب فمضمض و مضمضنا ثم صلى و لم يتوضا بسبب أ ك ل السويق و إ د خ ا ل ه في ا ل ت ر ج م ة يدل على أ ن ه مطبوح مسته النار مضمض و مضمضنا نظفوا أ ف و ا ه ه م ت أ ه ب ا ل ل ص ل ا ة و هكذا ينبغي لمن أ ك ل قبيل ا ل ص ل ا ة أ ن ينظف ه و يخلل أ س ن ا ن ه لئلا يضطر إ ل ى ذلك هو في صلاته فينبغي ان نتاهب لصلاته لئلا يشغله مثل هذا ثم ق ا ل و حدثني عن مالك عن محمد بن كدر ي و عن ص ف ا ن بن سليم أ ن ه م ا أ خ ب ر ا ه عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م الحادث ا ل ث ي عن ر ب ي ع ة بن عبد الله بن الهدير هذا مولود في ح ي ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لكنه لم يلقاه فهو من كبار التابعين أ ن ه تعشى مع عمر رضي الله عنه طعاما قد مسته النار ثم صلى عمر و يتوضا بسبب ذلك الطعام هذا فعل عمر رضي الله عنه ا ل أ و ل فعل عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ثم ثنى بفعل عمر ثم ثلث بفعل عثمان ثم جاء بالخبر عن علي رضي الله عنه ثم ختم ب أ ب ي بكر يقول و حدثني عن مالك عن ضمره بن سعيد المازن ي عن أ ب ا ن بن عثمان أ ن عثمان بن عفان أ ك ل خبزا و لحما ثم مضمض و غسل يديه و مسح بهما وجهه ثم صلى و لم يتوضا تنظف وضوء لغه、بو. لكنه لم يتوضا وضوءا شرعيا اكل خبزا و لحما ثم قال و حدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن علي بن أ ب ي طالب و عبد الله بن عباس ك ا ن لا ي ت و ض ا ن ي مما مست النار لماذا ل أ ن ه ليس بناقص و كان آ خ ر ا ل أ م ر ي ن منه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ترك الوضوء من ممسه النار ثم قال و حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن ه سعى لعبد الله بن عامر بن ربيعه عن الرجل يتوضا ل ل ص ل ا ة ثم يصيب طعاما قد مسته النار اي توضا قال ر أ ي ت أ ب ي الصحابي الجليل بدري عامر بن ربيع ر أ ي ت أ ب ي يفعل ذلك ولا يتوضا ح د ث ن ي يحيى عن مالك عن ابن عيم و ب ن كيسان أ ن وسمع جابر عن عبد ا ل أ ن ص ا ر ي يقول ر أ ي ت أ ب ا بكر الصديق أ ك ل لحما ثم صلى ولم يتوضا يريد ا ل إ م ا م مالك رحمه الله بهذه ا ل أ خ ب ا ر أ ن يبين أ ن عمل الخلفاء الاربعه الخلفاء الراشد ذكر عمل عمر رضي الله عنه ثم عثمان ثم علي و ختم ب أ ب ي بكر ليبين أ ن عمل الخلفاء ا ل أ ر ب ع ة ترك الوضوء مما مست النار و هو آ خ ر ا ل أ م ر ي ن منه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و ل ر ي د رحمه الله ان يؤيد مذهبه في أ ن ه لا وضوء مما مست النار أ ي ا كان و ما من صيغ العموم يشمل جميع ما مست ه فعندنا عموم عموم م ت أ خ ر آ خ ر ا ل أ م ر ي ن مؤيد بفعل الخلفاء الراشدين و قد أ م ر ن ا بالاقتداء بهم و الاهتداء بهديهم عندنا عموم متاخر و ثبت من حديث جابر ع ن س م ر ة و من حديث البراء جابر عند مسلم حديث البراء عند أ ب ي داود و غيره ا ل أ م ر بالوضوء من إ ي ش من لحم ا ل إ ب ل فعندنا كان آ خ ر ا ل أ م ر ي ن ترك الوضوء من م م س ة النار و لحم ا ل إ ب ل يندرج في هذا النص ل أ ن ه تمسه النار و عندنا خصوص أ ن ا ت و ض أ من لحم الغنم قال إ ن شئت انا ت و ض أ من لحم ا ل إ ب ل قال نعم و النصوص التي بين أ ي د ي ن ا سواء منها المرفوع و الموقوف هل فيها ما يدل على ترك الوضوء من لحم ا ل إ ب ل بخصوصه ليس فيها ما يدل على ترك الوضوء من لحم ا ل إ ب ل على وجه الخصوص إ ن م ا فيها العموم العموم لو لم ترد هذه النصوص إ ل ا كان آ خ ر ا ل أ م ر ي ن منه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ترك الوضوء منه كما ك ا لكن اذا ايد الحديث بفعل الخلفاء الراشدين لا شك أ ن ه يكون هو ا ل س ن ة ا ل م ح ف و ظ ة الباقيه بعده عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و لذا جمع من اهل العلم إ ذ ا اختلفت عندهم ا ل أ ح ا د ي ث و لم يعرفوا المتقدم من ا ل م ت أ خ ر و لم يعرفوا الراجح من المرجوح رجحوا بفعل الخلفاء الراشدين على وجه الخصوص نكمل ب ق ي ة ا ل أ ح ا د ي ث فعرفنا أ ن مراد ا ل إ م ا م مالك رحمه الله ب إ ي ر ا د هذه ا ل أ خ ب ا ر ت أ ي ي د مذهبه في عدم نقض الوضوء بجميع ما مسته النار بما في ذلك لحم إ ي ش ا ل إ ب ل حديث、آه. الذي أ و ر د ه عن محمد بن م ك د ر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مرسل لكنه موصول عند دا أ ب ي داود الترمذي عند دا ابي داود من طريق ا ل ج ر ي ج والترمذي عن سفيان ك ل ا ه م عن محمد بن م ك د ر عن جابر رضي الله عنه وفي الخبر ا ل أ خ ي ر يقول حدثني عن مالك عن موسى بن ع ق ب ة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أ ن أ ن س بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أ ب و طلحه زوج أ م ه و أ ب ي بن كعب سيد القراء فقرب لهما طعاما قد مسته النار ف أ ك ل و ا منه فقام أ ن س فتوضا فقال أ ب و طلحه و أ ب ي بن كعب ما هذا يا أ ن س يعني ما هذا الفعل ما هذا الفعل يا أ ن س أ ع ر ا ق ي ة اي هل استفدت هذا العلم بالعراق ل أ ن ه قدم من أ ي ن قدم من العراق اعراقيه يعني هل هذه ا ل م س أ ل ة استفدتها بالعراق وهذا إ ن ك ا ر استفهام إ ن ك ا ر كما في حديث ع ا ئ ش ة أ ح ر و ر ي ة أ ن ت إ ن ك ا ر فهما ينكران عليه فقال انس ليتني لم أ ف ع ل لانه كون ينكر عليه إ ن س ا ن عادي غير ما يشكل لكن ينكر عليه هؤلاء ا ل ج ل ة يحرج ولذا قال ليتني لم أ ف ع ل وقام أ ب و ط ا ل ح ة و أ ب ي بن ك ا ب فصليا ولم يتوضا ل أ ن ه ليس بن عقل هذا الخبر بعمومه وكاتب ا ل و ر ق ة يقول حديث جابر كان آ خ ر ا ل أ م ر ي ن ضعفه أ ب و داود في س ن ن و أ ب و حاتم الرز بن العلل و ب و م ب ن حبان وقالوا انه روي بالمعنى والصواب أ ن ه أ ت ي ب ط ع ا م وتوضا وصلى الظهر ثم أ ك ل وصلى العصر لم يتوضا فرواه بالمعنى و ا ل ح ا د فما ر أ ي ه م على كل حال العلماء كلهم يمثلون به و ينقلونه بلفظه هكذا كان آ خ ر ا ل ا م ر ا ء من رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار مما مست النار مع أ ن ه جاء الوضوء مما مست النار و عرفنا أ ن ه لم يرد إ ل ا هذا اللفظ هذا اللفظ ما عندنا إ ش ك ا ل لكن عندنا مما مست النار بعمومه يتناول لحم الابل و حديث جابر بن سمره بن مسلم حديث البراء عند أ ب ي داود و غيره و فيه الوضوء من لحم ا ل إ ب ل فعندنا عموم م ت أ خ ر و خصوص لا ي د ر هل هو متقدم أ و م ت أ خ ر لكن مقتضى قوله آ خ ر ا ل أ م ر ي ن أ ن ه م ت أ خ ر حتى عن ه ا فعندنا بين النصين عموم و خصوص من ج ه ة و عندنا تقدم و ت أ خ ر من ج ه ة العموم و الخصوص العموم و الخصوص كان آ خ ر ا ل أ م ر ي ن عام و ا ل أ م ر بالوضوء من لحم ا ل إ ب ل خاص و آ خ ر ا ل أ م ر ي ن هذا م ت أ خ ر و ا ل أ م ر بالوضوء من لحم ا ل إ ب ل مقتضى الحديث أ ن ه متقدم فعندنا مسلكه ف إ م ا أ ن نقول بالنسخ و ا ل م ت أ خ ر ينسخ المتقدم او نقول بالتخصيص أ و نقول بالتخصيص فيكون آ خ ر ا ل أ م ر ي ن من م س س النار مخصوص بلحم ا ل إ ب ل و في كل منهما رفع إ ل ا أ ن ه في النسخ رفع ح كلي للحكم و في التخصيص رفع جزئي التخصيص باب من أ ب و ا ب الجمع و التوفيق و إ ذ ا أ م ك ن الجمع بين النصوص لا ي ل ج أ إ ل ى القول بالنسخ هذا أ م ر معروف عند أ ه ل العلم أ ن ه لا يقال بالنسخ مع إ م ك ا ن الجمع ل أ ن النسخ الغاء الغاء للحكم ب ا ل ك ل ي ة والجمع ولو بحمل العام على الخاص مع أ ن فيه إ ل غ ا ء إ ل ا أ ن ه جزئي وليس بكلي فالتخصيص أ و ل ى من النسخ من هذه ا ل ح ي ث ي ة والذين يقولون بالتخصيص لا ينظرون إ ل ى التاريخ لا ينظرون الى التاريخ مع أ ن النظر إ ل ى التاريخ قول معروف عند أ ه ل العلم من أ ه ل العلم من يقول يحمل العام على الخاص ما لم يكن العام هو ا ل م ت أ خ ر هذا قول معروف في ا ل أ ص و ل ما لم يكن العام هو ا ل م ت أ خ ر ل أ ن ه لم ي أ ت ي ن ا التنصيص على فرض من أ ف ر ا د العام بحكم مخالف لحكم العام متقدم ثم ي أ ت ي اللفظ العام ثم بعد ذلك ي أ ت ي اللفظ عام و قد تقدم هذا اللفظ تنصيص على بعض ا ل أ ف ر ا د بحكم مخالف أ م ا إ ذ ا كان الحكم موافق ما في اشكال لا يحمل عامه اذا جاء بحكم مخالف هذا الخاص قبل مجيء العام أ ل ا يحتمل أ ن المتكلم أ ر ا د نسخ التخصيص أ ظ ن في م س أ ل ت ن ا ظاهره كذا نعم يعني هذا يستدل به على أ ن الحديث متاخر نقول ا ل م س أ ل ة من ا ل ن ا ح ي ة ا ل أ ص و ل ي ة مستوعبه ولا من المستوعب لان عندنا عموم وخصوص عندنا متقدم و م ت أ خ ر لو لم يقل بعدم الوضوء من لحم ا ل إ ب ل أ ئ م ه كبار لكمالك و ا ل ش ا ف و أ ت ب ا ع هذين ا ل إ م ا م ي ن و إ ن كان جمع من م ح ق ق ا ل ش ا ف ع ي ة قالوا ب أ ن لحم الابل ينقذ ا ب ن خزيمه بن المنذر النووي جمع من ا ل ش ا ف ع ي ة قالوا ب أ ن لحم الابل ينقذ الوغى في الحديث حديث جابر بن س م ر ة أ ن ا توضا من لحم الغنم قال إ ن شئت و ما ش ر ع إ ل ي ه ا ل ت خ ي ي ر هذا فيه الدلاله على عدم وجوب الوضوء من لحم ا ل غ ر نعم فهو مؤشر إ ل ى أ ن ه ليس بمتقدم على نسخ الوضوء مما مست النار يفهم منه هذا نعود إ ل ى العموم الخصوص مما مست النار وعرفنا أ ن ما من صيغ العموم و أ م ا التنصيص على لحم ا ل إ ب ل تتوضا من لحم ا ل إ ب ل قال نعم التنصيص على ذلك تخصيص فنحن بين ا ل أ م ر ي ن ف ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة نظروا إ ل ى أ ن هناك نصوص م ت ق د م ة و نصوص م ت أ خ ر ة نصوص م ت ق د م ة و نصوص م ت أ خ ر ة و العمل على ا ل م ت أ خ ر من فعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام الطرف ا ل آ خ ر نظروا إ ل ى أ ن هناك نص عام و نص خاص و الخاص مقدم على عام ل أ ن ه حينئذ يجب حمل العام على الخاص فهذا من باب التخصيص ولا شك أ ن القول بالتخصيص أ و ل ى من القول بالنسخ وهذا على التسليم ب أ ن حديث جابر بن سمره متقدم على حديث كان آ خ ر ا ل أ م ر ي ن من أ م ر ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تركه و هذا أ ي ض ا على التسليم بثبوت اللفظ عن ا ل ص ح ا ب ة ل أ ن التخصيص رفع جزئي و النسخ إ ب ط ا ل و رفع كلي للحكم و لا شك أ ن إ ب ق ا ء بعض ا ل د ل ا ل ة أ س ه ل من الغاء الدلاله ا ل ك ل ي ة نعم لا شك ما القول الراجع نعم نقض الوضوء من اكل لحم العيب طيب في البخاري عن ابن عباس و ظ ن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن الوضوء مما خرج لا مما دخل بخلاف الفطر في الصيام مما دخل لا مما خرج هذا كلام مسلم ولا غير مسلم هذا يرد عليه في الصيام و في الوضوء, وفي الوضوء. لا يجب شيء مجمع عليه إ ذ ا أ ر د ت أ ن تناظر ي أ ت ي بمجمع عليه لا يخالفك فيه الخصم ا نعم ا ل ج م ع و في الوضوء ل ا ح م ل يعني ليست قاعده م ط ا ر د ة حينما يقال أ ن الصيام ي ن ق ض ه ما دخل والوضوء ي ن ق ض ه ما خرج هذا ا ل أ غ ل ب ليس بكلي هذا أ غ ل ب ي وليس بكلي ولا شك ا ن مرجح بعد ا ل نظر في ا ل أ د ل ة وتطبيق القواعد عليها أ ن لحم الابل ناقض للوضوء ناقض للوضوء وهذا يقول ابن حجر ر وقال و و الشافعي ا ل ج م ه وقال الشافعي والجمهور, وقال الشافعي والجمهور أ ن لحم ا ل إ ب ل لا ينقض الوضوء عندنا من ا ل آ ئ م ة يقولون ب أ ن ه لا ينقض مالك و الشافع و الذين يقولون ينقض نعم و أ ي ض ا نعم من كبار الشافع من محدث مذهب ح ن ف ي ة نعم ينقض و لذا في ا ل م ن ا ظ ر يقول إ م ا م ا ن في م ق ا ب ل إ م ا م ي ن و يسلم لنا الحديث حينما قال ابن الله تعالى حجر رحمه و قال الشافعي و الجمهور تصحيح ا ل ع ب ا ر ة في عون المعبود نعم قال قال الشافعي و الجمهور من أ ص ح ا ب ه صحيح ه ل أ ن الكلام صحيح جمهور الشافعي على أ ن ه لا ينقذ تبعا ل إ م ا م ه لكن من م ح ق ق ا ل ش ا ف ع ي ة من محدثيهم من يقول ب أ ن لحم ا ل إ ب ل ينقذ الوضع اعرف أ ن هذه المناظره لما قيلت أ ن إ م ا م ي ن في مقابل من اكل من لحم ا ل إ ب ل ناسيا وهذا يحدث كثير ص ل ا ة المغرب في رمضان ص ل ا ة المغرب في رمضان وهذا يكون في المفروم الذي لا يميز إ ذ ا وضع في بعض المعجنات لحم ابل مفروم ثم قام ا ل أ ك ل و قام و صل هل نقول أ ن ت فعلت أ م ر ا مختلفا فيه و قال به جمع أ ه ل العلم و ان صحت ا ل ن س ب ة إ ل ى الجمهور قلنا قال به الجمهور فليس عليك إ ع ا د ة أ و نقول ما دام صح الدليل يلزمك أ ن تعيد المساله تحصل ك ث ي ر و في م س أ ل ة الاقتداء اقتداء ا ل م أ م و م ب إ م ا م لا يرى النقض بلحم الابل م أ م و م يرى ا ل ن ق ض و ا ل إ م ا م لا يرى ا ل ن ق ض هل نقول أن ا ل م أ م و م يرى أ ن ص ل ا ة ا ل إ م ا م ب ا ط ل ة فلا يصح الا اقتدى به أ و نقول هذه م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة ي س ع فيها الخلاف و قد اقتدى ب ا ئ م ة و ا ل م س أ ل ة م ح ت م ل ة هل نقول يعيد من صلى بعد أ ن أ ك ل أ و نقول ننظر فيما يعتقده و يدين الله به إ ن كان يرى أ ن ه لا ينقض لا يعيد و إ ن كان يرى أ ن ه ناقض عليه ان يعيد و لا يعفيه النسيان من ا ل إ ع ا د ة ل أ ن النسيان ينزل الموجود م ن ز ل ة المعدوم و لا ينزل المعدوم م ن ز ل ة الموجود في م س أ ل ت ن ا هذه موجود لا معدوم وش إ المعدوم الوضوء نعم الوضوء معدوم لا يعفيه يشفع له النسيان لا لان النسيان ينزل الموجود م ن ز ل ة المعدوم يعني لو نسي أ و ما نسي قدم له شيء من المعجنات فيها لحم مفروم بغلب على ظنه ا أ ن ه لحم إ ب ل و قام متوضا نقول وضوءك هذا موجود و وضوءك ا ل أ و ل صحيح و كافي نزل م ن ز ل ة المعدوم ل أ ن ه ما يقصد التجديد هو يقصد الوضوء من اللحم الذي أ ك ل ه لكن العكس لو أ ك ل لحم إ ب ل و ظنه لحم غنم وما توضا ويرى نقض الوضوء بلحم ا ا ل إ ب ل نقول الوضوء معدوم والنسيان لا ينزل المعدوم م ن ز ل ة الموت فعليه أ ن يعيد توضا ويصلي م س أ ل ة ا ل إ م ا م ة اقتدى ب إ م ا م يرى عدم النقض و ا ل م أ م و م يرى النقض ف ص ل ا ة ا ل إ م ا م في نظر ا ل م أ م و م ب ا ط ل ة ويقتدي ب إ م ا م ص ل ا ة ب ا ط ل ة تصح يصح ا ل ا ق ت د ا ب ه او لا يصح هذا يقول في ر و ا ي ة محمد بن الحسن على الموطن بعد ان ذكر ا ل أ ح ا د ي ث في الباب قال محمد بهذا ن أ خ ذ لا وضوء من مسه النار و لا مما دخل إ ن م ا الوضوء مما خرج من الحدث ف أ م ا ما دخل من الطعام مسه النار أ و لم تمسه النار فلا وضوء فيه و قول أ ب ي حنيفه、كي. هذا قطعي هذا محمد بن الحسن م ب ا ش ر نعم في م س أ ل ة الاقتداء يصح اقتداء من يرى النقض بمن لا يراه ل أ ن ا ل ص ل ا ة في نظره باطله صحت إ م ا م ت ه صحت امامته هذا في المسائل التي لا حظ من النظر لكن لو اجتهدت و ر أ ى شيئا لا ينقض بدون دليل مثلا أ و دليل مرجوح لا حظ له من النظر و أ ن ت تعرف أ ن ه يعمل بهذا القول قول شاذ مثلا وهو مبطل عندك نعم خ ي ر م س أ ل ة الشاذ يعني شخص لا يطمئن في صلاته ويقول اقتدي ب أ ب ي ح ن ي ف ة تقتدي بها ولا تقتدي نعم ولذا في ر س ا ل ة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الى اهل م ك ة نعم قال ا ق ت د ي بالشافع الذي يجهر ب ا ل ب س م ة نقتدي به لكن لا نقتدي بحنفي لا يطمئن في صلاته فرق بين هذا و هذا فهناك مسائل الخلاف فيها محتمل و ا ل أ د ل ة ق و ي ة لا باس لكن إ ذ ا كان يعمل بلا دليل أ و مجرد اجتهاد مجرد أ و بقول شاذ ا ي ق ت د ى به لا سيما مع العلم بذلك لا الإبل مساله الابل م س أ ل ة لحم الابل له حظ من النظر نعم وقال ب ي ج م من ا ل أ ئ م ة تبرا ا ل ذ ن ب بتقليدهم لكن انت نظر ا ل م س أ ل ة برفع اليدين ما تقول أ ن لا اقتدي بحنفي لا ارفع يديه عند الركوع الرفع الركوع هذا لا أ ث ر له نعم. نعم لكن هل تقتدي ب إ م ا م لا يجلس ج ل س ة ا ل ا س ت ر ا ح ة نعم. نعم فروع ا ل إ م ا م ه كثيره لكن هذا مستبصر و مرد ذلك إ ذ ا كان、نعم. الخلاف له وجه و حظ من النظر و لا أ ث ر له في صلاه المامور هذا يقتدى به أ م ا إ ذ ا عمل بقول شاذ نعم و أ ن ت في نظرك أ ن هذا القول أ و هذا العمل م ب ط ل للصلاه فتقتدي السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته يقول ما حكم من دعي الى ا ل إ ف ط ا ر في رمضان و أ ك ل من المعجنات ا ل م ش ت م ل ة على اللحم و لم يدري هل هو لحم إ ب ل أ و لا و صلى و لم يتبين له ا ل أ م ر إ ذ ا كان على ط ه ا ر ة بيقين فاليقين لا يزيله الشك اليقين لا يزيله الشك فهو على طهارته يقول نوى رجل أ ن يسافر من بلده فصلى المغرب في بلده مع العشاء قصرا في وقت المغرب ق ص ر الجمع سببه السفر و لم يتلبس بالسبب فلا يجوز له أ ن يترخص حتى يباشر السبب فيخرج عن البلد المطار تبع البلد مطار الرياض من الرياض و لذلك إ ذ ا وصلت قال وصل ا ل ر ي ا ض يقول قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا أ ل ا يحمل على أ ن ه لا يحتاج ل ل م ع ر ف ة ف إ ن ه ا ط ا ه ر ة أ ص ل ا فقط وليس فعله اعتمادا على ا ل أ ص ل بل إ ذ ا تعارض ا ل أ ص ل مع ما يشك فيه يبحث لحديث دع ما يريبك إ ل ى ما لا يريبك وحديث اجتناب الشبهات وفي هذه ا ل م س أ ل ة ترك السؤال عن لحم الشاورما فليس السؤال استغراء ل ل ذ م ة خ ا ص ة مع إ ي ش إ ل ى آ خ ر ه ا ل أ ص ل هو ا ل ط ه ا ر ة ا ل أ ص ل ا ل ط ه ا ر ة و لا ينتقل من هذا ا ل أ ص ل إ ل ا لمعارض راجح فالشك لا يعارض ا ل أ ص ل نعم إ ذ ا وجد غلبه ظن صار الظاهر الانتقال عن هذا ا ل أ ص ل و إ ذ ا تعارض ا ل أ ص ل مع الظاهر لا بد من مرجح إ ذ ا تعارض ا ل أ ص ل مع الظاهر تغلب على ظنك أ ن ه يرد على هذا الحوض سباع منها الطاهر و منها النجس إ ذ ا غلب على ظنك أ ن ه يرد عليها ما ينقلها عن ا ل أ ص ل هو ا ل ط ه ا ر ة فحينئذ عليك أ ن ت س ت ب ر ل ذ ي ن ك هذا إ ذ ا غلب على ظنك م س أ ل ة تعارض ا ل أ ص ل مع الظاهر م س أ ل ة م ع ر و ف ة عن ذلك من أ و ض ح ا ل أ م ث ل ة على ذلك إ ذ ا وجدت كتابا بين كتبك عليه اسم شخص آ خ ر هو في مكتبتك منذ سنين ولا تعرف كيف كتب عليه هذا الاسم ما دام كتب عليه الاسم ف ا ل أ ص ل أ ن ه لصاحب الاسم لكن يعارضه الظاهر ووجوده في مكتبتك من م د ة م ت ط ا و ل ة و استعمالك إ ي ا ه من قديم فتحتاج حينئذ إ ل ى مرجح تنظر إ ل ى صاحب هذا الكتاب مع حاله هل كان ممن يبيع الكتب أ و لا يبيع الكتب أ ل ب ت ه هذا مرجع ان كان ممن يبيع الكتب فيغلب أ على ظنك انه باع هذا الكتاب عليك او غير على غيرك فوصل اليك وان كان من جرت عادته انه لا يبيع فلا بد من الاستمرار حينئذ فتقول لصاحبه على وجدت كتابا عليه اسمك في مكتبه الاصل انه لك ما دام ع ل م ك وان كان الظاهر انه تحت يدك وتصرفك و في مكتبتك و تستعمله و تراجعه كثيرا و قد يكون عليه بعض التعليقات لك أ و لغيرك المقصود ان مثل هذا إ ذ ا تعارض ا ل أ ص ل مع الظهر لا بد من ا ل ا س ت ب ر ا ء لكن الكلام فيما إ ذ ا كانت ا ل م س أ ل ة شك فقط الشك لا يرفع اليقين نبقى على ا ل أ ص ل نعم ا ل أ ص ل يقين نعم نعم لا أ ق ل لكن ما هو مثل الشك ا ل ق ا ع د ة أ ن الشك لا يرفع اليقين لما غلبت الظن ترفع ل أ ن ا ل أ ح ك ا م م ع ل ق ة ب غ ل ب ة الظن ا ل أ ح ك ا م تعلق ب غ ل ب ة الظن جل ا ل أ ح ك ا م مبني على غ ل ب ة الظن يقول ما معنى فسري سري ع ن يبل بالماء لكي يلين يقول مر بنا م س أ ل ت ا ن قيل فيهما كان فيهما خلاف قديم ثم انقرض فانعقد ا ل إ ج م ا ع ما الجواب عن قول من قال بامتناع انعقاد ا ل إ ج م ا ع بعد خلاف و أ ن ا ل أ ق و ا ل لا تموت بموت أ ص ح ا ب ه ا فهذه م س أ ل ة م ع ر و ف ة خ ل ا ف ي ة بين ه ا العلم لكن هناك مسائل اختلف فيها السلف ثم ا ر ت ب ع فيها الخلاف وجد الخلاف في ك ت ا ب ة الحديث منعه جمع من السلف هل يمكن أ ن يقول قائل انه لا يجوز ك ت ا ب ة الحديث ا ل آ ن إ ن ع ق د ا ل إ ج م ا ع على جواز ا ل ك ت ا ب ة ولا مخالف أ ب د ا يقول رجل ا ح ت ل م و نائم بعد ص ل ا ة الفجر في رمضان ولم يعلم بذلك إ ل ا عند ص ل ا ة المغرب وقد صلى الظهر ثم العصر فما حكم ص ل ا ة الظهر والعصر وما حكم صيامه في ذ ل ك اليوم الصيام لا يشكل ل أ ن الاحتلام لا يؤثر في الصيام ليس بيده ي أ م ا ص ل ا ة الظهر والعصر فلا بد من إ ع ا د ت ه م ا ل أ ن ه صلاهم على غير ط ه ر و إ ذ ا كان عليه قضاء ق د صام بعض ا ل أ ي ا م ليس عليه قضاء صيام صحيح ص ل ا ة صلى بغير ط ه ر ا للصيام فلا اشكال فيه إ ن شاء الله هذا الحديث الذي أ و ر د أ م س و أ ن ه يدل على عدم وجوب الترتيب قل في سنن أ ب ي داود حدثنا ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل قال حدثنا أ ب و ا ل م غ ي ر ة قال حدثنا حريز قال حدثنا عبد الرحمن بن ايسره ا ل ح ض ر ي قال حدثنا المقدام قال أ ت ي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء ف ت و ض أ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض و استنشق ثلاثا ثم مسح ب ر أ س ه و أ ذ ن ي ه ظاهرهما و باطنهما زاد أ ح م د و غسل رجليه ثلاثا يقول الحديث حسنه النووي بن حجر و قال الشوكاني اسناده صالح و قال ا ل ب ا ن ي اسناده صحيح و حكم عليه بعضهم بالشذوذ عليه يقول الشوكاني س س ي الترتيب غير و بالوضو واجب ط احتج قال المضمضة ا ت به لأنه من ن ل أخر ا الزراعين ق من غسل ع عليه ط ف يقول ل بثم و ا ش و يدل على عدم وجوب الترتيب بين ا ل م ض م ض ة و الاستنشاق و غسل وجه و اليدين ي ق و ل والحديث أدلة ل ا من قال ئ ي الترتيب ن بعدم وجوب、الترتيب. وقال فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إ ل ا ب إ ب ر ا ز دليل على يتعين المصير إ ل ي ه و قال و قد عرفناك في حديث شرح حديث عثمان عدم انتهاض ما جاء به مدعي وجوب الترتيب على المطلوب ثم ذكرنا الشيخ الالباني رحمه الله يقول فيهم يقول فيهم يقول عدم وجوب الترتيب لان الاركان فروض الوضوء الاربعه التي ذكرها الله جل وعلا في الحديث مرتب في الحديث مرتب انما التاخير في المضمضه والاستنشاق فحسب تاخير في المضمضه والاستنشاق اما عند من يقول بعدم وجوب ا ل م ض غ و الاستنشاق فلا استدلال اصلا كما لو ترك المضغ و الاستنشاق ر أ س ا و عندما يقول بالوجوب مع أ ن القائلين بالوجوب لا يقولون هي فرض كفرض ق س ل الوجه و اليدين و يبقى أ ن التمسك بمثل هذا أ ي ض ا لا ينهض على م ق ا و م ة أ ح ا د ي ث جميع من وصف وضوء النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و أ م ر ه ب أ ن ي ت و ض أ المتوضي كما أ م ر ه الله و ا ل م س أ ل ة ا ف ت ه ا د ي ة يعني ا ل م س أ ل ة مقتله فيها بين اهل العلم الكبار من اقتدى ب أ ح د منهم تبرا ذمته بذلك إ ذ ا كان لم ما يكن ماله النظر والحديث في المسند تقديم بهذا اللي سقناه اللي سقناه في تقديم ملهى ا ل ب ي ه مهم هذا الاستقناء مهم احدث ي ب ي داود قال لهم ابي داود في سننه انت اللي أ ح ض ر ت هات لفظه بداود هات لا هذا, هذا السنن معنا الان هذا السنن معنا الان مت مت مت مت مت ه ت مت مت مت مت مت مت مت مت كتاب نفسه بين م ع ي معي هذا الكتاب هذا وبيده يقول حدثنا أ ح م د بن محمد قال حدثنا أ ب و المغيره إ ل ى آ خ ر ه قال أ ت ي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضا فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ما في تاخير ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح ب ر أ س ه و ذ ن ي ظاهرهما وباطنهما ما في وباطنه تقديم ولا تاخير هذا سنن بلا ه د ا ل أ ص ل كيف أ ن ت من أ ي ن نقلت من أ ي ن نقلت على كل حال هذا الذي بين يدينا هو السويس انت أ ن ت من أ ي ن نقلت هذا السن بين ايدينا و على كل حال الذي نقلته ما في شك انه ما نقول خ ط أ نعم الشوكاني اعتمد ع ل ي ه على على نفس ما ذكرت أي؟ الالباني رحمه الله اعتمد على ما ذكرت لكن الجاده ه ي و ما بين ايدينا كونه يختلف من ن س خ ة إ ل ى ن س خ ة أ و من ر و ا ي ة إ ل ى ر و ا ي ة تعرف السنه ب د ا و د مربوط بروايات كونه يوجد في بعض الروايات هنا بعض لا يعني أ ن هذا هو ا ل م أ ث و ر ع ل نبي داوود ما يلزم ما يلزم ما تتبع الروايات كلها عون معبود على ر و ا ي ة والخطابع على ر و ا ي ة كل شارح على ر و ا ي ة ما يتتبع جميع الروايات يقول فهمت من درس قبل أ م س و أ ن وقت المغرب ينتهي بعد ا ل أ ذ ا ن بربع س ا ع ة فهذا صحيح قلنا ان هذا هو مذهب ا ل ش ا ف ي و أ ن ه ليس ا ل م غ ر ب الا وقت واحد و أ ن ه ليس له أ و ل و آ خ ر و إ ن م ا بقدر ما يتسع ل أ د ا ء ا ل ص ل ا ة و الاشتغال بشرطه ا فقط و أ م ا مذهب الجمهور فعلى ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أ ن ه من غروب الشمس إ ل ى مغيب الشفق يقول هل ا ل ج م ع ة ت ؤ خ ر كالظهر نعم إ ذ ا لم يشق على الناس ما المانع من ت أ خ ي ر ه ا إ ذ ا اشتد الحرف أ ب ر د و ا يقول العمال هل يقال ان حكمهم مثل حكم م ن ا ك الثوم فيصلون في اماكن عملهم و إ ذ ا كان تنبعث من منهم ر و ا ي ح ك ر ي ه ة هي من مقتضى العمل لا يمكن استغنائهم ع ن ه فيمكن و إ ل ا ي م ر و ن بالتنظف قبل حضورهم يقول لو تمنع ا ل أ س ئ ل ة داخل الدرس و يوضع لهم وقت في آ خ ر الدرس كي لا يشوش على ح ا ض ر ي ن و لا يذهب الوقت يقول علما ب أ ن الاستطراد من قبلهم يضيع كثيرا من الوقت صحيح يقول اقترح هذا أ ن يستمر هذا الدرس في هذا الجامع بعد انتهاء ا ل د و ر ة لكي تتم ا ل ف ا و وتعمل ف ا ئ د ة على كل حال الكتاب ب ك م ل ب إ ذ ن الله إ ن شاء الله ب ك م ل يقول شخص لم ي ت و ض أ ناسيا فصلى و ذكر وهو في صلاته, وفي صلاته تذكر أ ن ه لم ي ت و ض أ ولا يستطيع أ ن يقطع صلاته خلف أ ك ث ر من صف ماذا يقطع يلزمه أ ن يقطع, يقطع الصلاه لانه لا يجوز له ان يصلي وهو محدث مع علمه بالحدث نعم ناسي لا ب أ س لكن إ ذ ا تذكر لا يجوز له ان يسترسل في صلاته وقول ا ل ح ن ف ي ة في من صلى على غير ط ه ا ر ة قول شديد يقول يتساءل كثير من ا ل أ خ و ه ب أ ك ل هذه الخضروات إ ذ ا كانوا في البر ثم يصلون مع أ ن ه جاء في صحيح البخاري أ ن النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل سلم ا قال ذلك ب غ ز و ة خيبر و لم يكن هناك مسجد ثابت ن ذكرنا ب ا ل أ م س أ ن ا ل ع ل ة م ر ك ب ة ا ل ع ل ة م ر ك ب ة من حضور المسجد مع ا ل أ ذ ى و الحكم إ ذ ا كانت علته منصوصه يقرر أ ه ل العلم أ ن ه يدور معها وجودا و عدما و العله ا ل م ر ك ب ة لا يثبت الحكم إ ل ا إ ذ ا اجتمع ما ركب منه ا يقول ما ر أ ي ك م ا ل م د ة التي يمكن أ ن ياكل فيها ل أ ن الريح تطول جدا في ليالي الشتاء لو أ ك ل بعد ص ل ا ة العشاء م ب ا ش ر ة و أ ك ل عليه أ ك ل ا في أ ث ن ا ء الليل في الغالب أ ن ه يذهب يعني يخف كثيرا في ل صلاه الفجر ومثله في الصيف يعني بعد ص ل ا ة الصبح و أ ك ل بعده و أ ك ل ا كثيرا وخففه ب ر ا ئ ح ة ط ي ب ة يخف هذا عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه يقول نحن م ج م و ع ة ندرس في ق ر ي ة تبعد عن الرياض م س ا ف ة 140 كيلو ونخرج قبل الظهر ونصلي في الطريق فهل لنا الجمع علما ب أ ن ن ا نصل الرياض قبل العصر يجمعون العصر ما دام يصلون إ ل ى مقرهم قبل دخول الوقت فليس لهم أ ن يجمعوا لهم أ ن يقصروا ص ل ا ة الظهر لكن ليس لهم أ ن يجمعوا ل أ ن أ ه ل ا ل ع م ي ق ا ر و ن من شر ط الجمع أ ن يستمر العذر إ ل ى دخول الوقت ا ل ث ا ن ي ة يقول ما ر أ ي ك م في فتح البر في ت ر ت ي ب تمهيد بن عبد البر للمغراوي مقارنه من ترتيب الشيخ ع ط ي ة الشيخ المغراوي وفقه الله عنايته بمسائل ا ل ع ق ي د ة ظ ا ه ر ة ولذا قدمها ورتب كتابه ترتيبا لم يتبع فيه ابن عبد البر ولا مالك نعم رتبه ترتيبا ب ت ك ر ه مقدما مسائل الاعتقاد ل أ ه م ي ت ه ا و جزاه الله خ ي ر على هذا الحرص و هذا الاهتمام لكن اقتفاء اثر ا ل ا ئ م ة هو ا ل أ ص ل ف إ م ا أ ن يبقى الكتاب على ترتيب مؤلفه أ و ترتيب ا ل أ ص ل الذي هو ا ل م و ط ع كما فعل الشيخ ع ط ي ة يقول ما معنى حديث المؤمن يموت بعرق الجبين المؤمن يموت بعرق الجبين أ و ل ا ما درجه هذا الحديث نعم الكلام فيه كثير ا ل ا ع ل م و الاكثر ع ل ا تضعيفه لكن على فرض ثبوته ان المؤمن يعاني من ش د ة النزع يعاني من ش د ة النزع فيعرق جبينه فيعرق جبينه و ا ل أ س و ه في ذلك النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و أ ن ه كان يوعك كما يوعك الرجلان قال الراوي ذلك أ ن لك أ ج ر ي ن قال أ ج ل يقول من مات يوم ا ل ج م ع ة أ و ل ي ل ة ا ل ج م ع ة ف إ ن الله يقيم فتنه عذاب القبر ها درجته ها درجه مثل سابقه نعم نعم لكن ما أ ع ر ف أن المتقدمين حسن ا يقول شخص كبرت ك ب ي ر الحرم ا مع ا ل إ م ا م في ص ل ا ة ج ا ه ر ي ة ونسي أ ن ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة بعد ق ر ا ء ة ا ل إ م ا م في ع د ا ا ل ر ك ع ا ت هل ي أ ت ي ب ر ك ع ة أ و ي س ت ا ل س ه و بعد ا ل تسليم أ و يسلم م علم ا إ ان م إ كان من ي ر ى أ ن ا ل ف ا ت ح ة ركن من أ ركان ا ل ص ل ا ة ع ل ي ه أ ن ي أ ت ي ب ر ك ع ة كما لو ترك ا ل ركوع أ و ترك سجده و إ ن كان يرى أ ن ق ر ا ء ة ف ا ت ح ليست بركن إ ن كان م ن يرى الوجوب يجبرها بسجده س ا ع ه و إ ن كان يرى أ ن ق ر ا ء ة ا ل إ م ا م ق ر ا ء ة ا ل م ا خلفه معالي الشرك مع انه إ ذ ا ترك الواجب خلف ا ل إ م ا م ولا سجده سجد الساعه يتحملها الامام يقول شخص نام عن صلاه الظهر و العصر و استيقظ و يقيم ل ص ل ا ة المغرب ثم ذهب ل ص ل ا ة المغرب فصلاها هل يصلي الظهر و العصر بعد المغرب او لا يصل الاصل ان يصلي الظهر و العصر قبل المغرب هذا ا ل أ ص ل ل أ ن قضاء الفوائد يجب فورا والترتيب واجب فلا تقدم المغرب على الظهر والعصر إ ل ا إ ذ ا نسي من ا ق ا م فزع من نومه وسمع الناس يقيمون ا ل ص ل ا ة فذهب ل أ د ا ء ا ل ص ل ا ة معهم ثم تذكر أ ن ه ما صلى الظهر العصر لا ب س فالترتيب لا يسقط الا بنسيانه أ و خشيه فوات الوقت وقت ا ل ح ا ض ر أ م ا إ ذ ا كان على علم منه مما فاته فلا يجوز له أ ن يؤخر صلوات الفوائد من أ ج ل أ ن يدرك ا ل ج م ا ع ة ل ا لكن مثل هذا ما دام حصل يصلي الظهر و العصر بعد صلاته المغرب و الله المستعان و الله أ ع ل م صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسول ا ل نبينا محمد و على اله و صحبه